السلام عليكم السلام الرحمه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في ان قاعده الفراغ هل تجري في موارد الشك في الامر كما إذا اغتسل للجناب اغتسل عسل الجناب وصلى ثم شك في أنه جنوب أم لا أو بعد الصلاة شك في أن الصلاة في الوقت أم لا وهنا مسلكان المسلك الاول عدم اعتبار احراز الامر في جريان قاعده الفراغ ومستند هذا المسلك اطلاق دليل القاعده فإن مقتضى إطلاق كل شيء شككت فيه مما قد مضى فأمضه أن ما شك في صحته فيبنى على صحته وإن كان من شأ الشاك هو عدم إحراز الامر فبناء على هذا المسلاك المهم في جريان قاعدة الفراغ أن لا يكون جريانها لغوا فمتى ما ترتب أثر عملي على جريانها جرت القاعدة ولو كان هناك شك في الامر مثلاً إذا صلى ثم شك أن الصلاة كانت داخل الوقت أم لا فإن لقاعدة الفراغ أثرا وهو الاعتداد بهذه الصلاة وإن لم يحرز أي أمر حتى حال الشك وكذلك لو صلى بعد رسل ثم شك انه كان جنبا فهو مامور بهذا الغسل أم لا فان لقاعده الفراغ في الصلاه اثرين وهكذا والمسلك الاخر انه يشترط في جريان قاعده الفراغ احراز الامر وهو ظاهر كلمات العرواق والمحقق النائيني وغيره فمثلا من صلى ثم شك في ان الصلاه كانت مع الوقت ام لا فلا يمكنه اجراء قاعده الفراغ في الصلاه الا اذا احرز الامر حال الشك وقد استدل على ذلك بوجوه الاول ما ذكره سيد العرواه قدس سره من انه كما لا يجوز للمكلف ان يشرع في الصلاه مع الشك في الوقت بمقتضى قاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم دخول الوقت كذلك لا يمكنه التعويل كذلك لا يمكنه عدم الاعتناء بهذا الشك بعد الصلاة فالشك الذي يمنعه من الشروع في الصلاة يمنعه ايضا من البناء على صحتها إذا شك في دخول الوقت بعد الصلاة وهذا الواج من الاستدلال في حل تامل بلحظي ان هناك موضوعين مختلفين الموضوع الاول الشروع في الصلاه مع عدم احراز شروطها والموضوع الثاني الاعتداد بالصلاه المشكوك في صحتها فالموضوع الاول مجرى استصحاب عدم تحقق الشروط وعلى فرض عدم جريان الاستصحاب فمقتضى قاعده الاشتغال هو ذلك ولكن الاخر موضوع ثاني وهو من فرغ من الصلاه فشك في جامعيتها للشرائط فانه ما لم يكن هناك أصل مؤمنون وارد، فالمرجع هو قاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم جامعية الصلاة للشرائط وأما مع وجود أصل مؤمنين ألا وهو قاعدة الفراغ وقد تحقق موضوعها فمقتضى ذلك البناء على صحة الصلاة فالذي ينبغي لصاحب العروة أن يمنع جريان القاعدة لعدم تحقق موضوعها لا أن يقيس الشك بعد الصلاة على الشك حين الشروع في الصلاة ولذلك مما لا إشكال فيه حتى عند صاحب العروة لو شك الانسان أنه على وضوء أم لا لم يمكنه الشروع في الصلاه بينما لو شك بعد الصلاه حتى عند صاحب العروه انه صلى عن وضوء ام لا فان فان صلاته صحيحه بقاعده الفراء حتى عند صاحب العروه غايه الامر عليه ان يحرز الطهار للصلوات آتية وكذلك الأمر في المقام لا لا فاذا عللت بعدم وجود الأمر وعللت أنه كالشك قبل الصلاة احنا إشكالنا على تعليله علل عدم جريان قاعدة الفراغ بعد الصلاة أن هذا الشاك مانع من الشروع في الصلاة هذا التعليل نحن ننقض عليه نقول لو كان هذا التعليل مناطان للزم في الفرع الآخر عدم جريان القاعدة لأن هذا الشك لو كان قبل الصلاة لكان مانعا فنحن ننقض على التعليل فقط لأننا نقول المثالين متحدان في تمام الموارد نحن نقول من يبني على أن المانع من جريان قاعده الفراغ بعد الصلاه ان هذا الشك مانع عن الشروع في الصلاه إذن في الامثله الاخرى يبني على ذلك فلا بد ان يعلل المنع بنكته اخرى غير هذه النكته والا هذه النكته منقوضه الوجه الثاني ما أفيد في بعض الكلمات من أن ظاهر لسان دليل قاعدة الفراغ في قوله كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضهي إن ظاهر قوله فأمضه يعني اعتبره مصداقا للمأمور به فإن هذا هو معنى الإمضاء لأن إمضاء العمل إقراره وإقراره يعني اعتباره مصداقا للوظيفه للمأمور به فبما أن مفاد لسان قاعدة الفراغ هو اعتبار المشكوك مصداقا للمأمور به اذا فما تتكفل به القاعدة مجرد المطابقة أي أن المأتي به مطابق للمامور به وأما أن هناك أمر أو ليس هناك أمر فلا تتكفل به القاعدة وحيث إن نسبة الأمر إلى المطابقة نسبة موضوع للحكم ان لا مطابقه الا بعد المفروغيه عن وجود امر فبما ان القاعده لا تتكفل اثبات الامر إذن فلا بد من احراز الامر في رتبه سابقه على جريان القاعده حيث إن نسبة الأمر للمطابقة نسبة الموضوع للحكم لكن مقتضى هذا الاستدلال أن يكفي في جريان القاعدة أن نحرز الأمر ولو حين الشاك وإن لم نحرز الأمر من الاول فلو أن المكلف صلى وبعد صلاته التفت إلى أن الوقت هل دخل أم لا وكان حين الشك قد دخل الوقت فيصدق حينئذ أن الأمر محرز والشك في مطابقة ما اتى به لما هو مأمور به فتجري القاعدة وهذا ما بنى عليه سيد العرواه قدس سره الوجه الثالث نعم في نفس جريان القاعدة لا يثبت مهم أن نثبت المطابقة أحرزنا أمرا نشك في أن العمل السابق مطابق لهذا الأمر أم لا نجري القاعدة الوجه الثالث ما ذكر في كلمات المير زنائين قدس سره من أن موضوع جريان قاعدة الفراغ الشك في الفعل فإذا كان المشكوك فعلا من أفعال المكلف جرت القاعدة واما اذا كان المشكوك امرا ليس من فعله فلا مجرى للقاعده لان لسان القاعده كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه فان الامضاء للشيء فرع كونه باختياره حتى يمضيه أو لا يمضيه وإذا لم يكن فعلا اختياريا له فلا معنى لأن يكون دوره بالنسبة إليه الامضاء وعدمه فلأجل ذلك موضوع جريان القاعدة ما كان فعلا للمكلف فإذا شك المكلف في أمر المولى هل أن المولى أمر أم لم يأمر فالشك ليس في فعله بل في فعل المولى وهذا مما لا تتكفل قاعدة الفراغ بإثباته ولكن لوحظ على هذا الوجه ان هذا إنما يتم إذا كان الشك في الأمر على نحو الشبهة الحكمية لعما إذا كان على نحو الشبهة الموضوعية مثلاً اذا شك المكلف في صلاته السابقه للشك في ان للشارع امرا بالصلاه حتى بمجرد سقوط القرص او لا بد من مغيب الحمراء فلو فرضنا ان المكلف صلى عند سقوط القرص ثم بعد الصلاه شكه وانما شك في الصحه للشك في امر الشارع وهو هل ان سقوط القرص بنظر الشارع غروب ام لا فهذه شبهه حكميه فهنا ياتي كلام الناعيني. ان قاعده الفراغ انما تجري عند شك المكلف في فعله عندما يشك في فعل المولى وحدود تشريعه اما اذا كانت الشبهه شبهه موضوعيه فالمولى أمر بالصلاة المشروطة بالزوال هذا لا شك فيه وإنما الشك هل أن الزوال حصل أم لم يحصل فهذه شبهة موضوعية وليس شبهة حكمية فالشك في أن الزوال حصل أم لا ليس شكا في فعل المولى لان ما صدر من المولى تم وهو الامر بالصلاه عند الزواج بل هو شك في مطابقة هذا الماتي به للمامور به اذ ان كان ما اتى به بعد الوقت فقد طابق ما هو المامور به والا فلا فما ذكره الميرزا النائين قدس سره انما يخرج الشك في الامر على نحو الشبهه الحكميه ولا يخرج الشك في الامر على نحو الشبهه الموضوعيه الوجه الرابع وهو ما ذكرناه أمس أن يقال ظاهر التعبير بالأذكريات في موثقة بكير هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك أن موضوع القاعدة أن يحتمن استناد تمامية العمل إلى التفاته وتصديه فبناء على ذلك إذا شك في دخول الوقت وإن كانت الشبهه موضوعية لكن لو كان قد دخل الوقت فليس ذلك مستنداً لا تصدي والكفاته بل هو من باب وما ومجرى القاعدة أن يحتمل أن التمامي إن حصلت فببركته هو لا ببركة المصادفة الواقع. فبناء على ذلك انما لا تجري القاعده عند الشك في الامر لان هذا لا يستند الى جنوب التفات المكلف وتصديه للامتثال سواء كان الوقت قد دخل ام لم يدخل كان جنبا في الواقع ام لم يكن جنبان خش فبناء على هذا الوجه لا بد من التفصيل بين امرين ولا يكفي ان يكون قد دخل الوقت وقت الشك بل لا بد من ان يرجع الشك الى المراعات بيان ذلك اذا صلى المكلف وبعد الصلاة شك أنه دخل الوقت أثناء الصلاة أم لم يدخل وكان حين الشك قد دخل الوقت فتارة يحرز المكلف أنه راعى يعني أنه عندما صلى كان عن التفات عن مراعات فيشك في مراعاته فهنا يستطيع ان يقول لو كانت الصلاة مع الوقت لكان ذلك مستندا إلى مراعاتي ودوري أما لو فرضنا أن المكلف حينما شك وإن دخل الوقت حين الشك لكن يقول إن دخل الوقف وليس ببركة مراعاة وإنما هو توفيق من الله وما أكثر توفيقاته فهنا لا تجري القاعدة بناء على هذا الوجه الأخير وإن كان حين الشكي قد جزم بدخول الوقت بخلاف ما إذا اخترنا أن الوجه هو الوجه ثاني مثلا وهو ان مجرى القاعدة الشك في المطابقه فالشك في المطابقه موجود هنا سواء استندت المطابقه الى التفاته وتصديه ام ام لم تستند هذا تمام الكلام في نكات عدم جريان قاعدة الفراغي عند الشك في الأمر الجهة الأخيرة في هذه المسألة إن الشك في الأمر يمنع من جريان القاعدة سواء كان شكا في الأمر الواقعي أو الظاهري، وسواء كان شكه في الأمر الواقعي الأولي أو الأمر الواقعي الاضراري لا فرق في ذلك، ولكن الكلام إذا شك المكلف. مثلا عفوا ولكن الكلام إذا أحرز المكلف أنه صلى جالسا جزما ولكن لا يدري هل كان حين صلاته معذورا وكانت وظيفته هي الوظيفة الاضطرارية وهي الصلاة عن جلوس ام لا فهل يمكن تصحيح صلاته بقاعده الفراغ او صلى جزما بلا اطمئنان حال الاذكار مثلا او حال الافعال وهو يشك في انه عندما صلى بلا اطمئنان هل كان مستنداً لحجتين بأن كانت فتوى الفقيه الجامع للشرائط عدم اعتبار ذلك أم لا فهذا شك في الوظيفة الظاهرية وهنا في مثل هذه الامثله قد يقال بانه على مبنى السيد الشهيد قدس سره من ان متعلق الامر هو الجامع فلا شك في الامر وانما الشك في الامتثال فتجري القاعده وبيان ذلك ان السيد الصادر قدس سرّه يرى أن الاضطرار قيد في المتعلق لا في الامر أي أن متعلق الامر بالصلاه الجامع بين الصلاه الاختياريه والاضطراريه فكل مكلف حينما يدخل الزوال عليه هو مكلف بالجامع بين الصلاه الاختياريه ان لم يكن معذورا او الصلاه الاضطراريه ان كان معذورا وكلمه ان كان معذورا قيد في المتعلق يعني من قيود الواجب وليست قيدا في الوجوب فبناء على هذا المبنى إذن المكلف محرز للأمر. للأمر يقول أنا صليت عن جلوس وأنا مأمور بالجامع بين الصلاة الاختياريه والاضطراريه فبما أنني صليت من جلوس وأنا مأمور بالجامع فالأمر محرز إنما الشك في الامتثال فتجري قاعده الفرق كما أنه إذا صلى بلط مئنان مثلا ويقول أنه لا أدري أنني استندت إلى فتوى الفقيه الجامع للشرائط أم لا يقول على مبنى السيد الصادر أنت مامور بالجامع أي امرت بتفريغ ذمتك من الصلاة سواء كان المفرغ واقعيا أم ظاهريا سواء كان الفراغ وجدانيا يعني مستند إلى القاطر أم مستند إلى الحجه وهي فتوى الفقيه الجامع الشرائع. فقيام الحجة ليس دخيلا في الامر الامر موجود انما هو دخيل في الامتثال اي في الواجب لا في الوجوب فاذا شك في ذلك فهذا المورد ايضا مجرا قلوا لقاعدة الفراق، ولكن ولكن ثم لكن أنه إن بنينا على مسلك السيد الصادر طاب في الغري مثواه من أن المكلف مأمور بالجامع بين الوظيفة الواقعية أو الظاهريه بين الوظيفة الأولية أو الاضطرارية مع ذلك إنما تجري القاعدة <تصفيق> إنما تجري القاعدة ما لم نأخذ قيد المشروعية وإلا كان شكا في شنو؟ في المشروعية أصلاً فمجرد إرجاع القيد إلى المتعلق لا إلى الأمر لا يحل المشكلة فحتى لو ارجعنا القيد وهو المعذوريه والاضطرار ارجعناه للواجب لا للوجوب وقلنا بان الامر محرز مع ذلك بما انه يشك اصلا انه كان معذورا ام لا فهو يشك شنو في مشروعيه عمله أن هذا العمل منه مشروع أم ليس بمشروع فإذا بنينا على أن مفاد دليلي قاعدتي الفراغ هو إثبات المطابقة ولو كان الشك في المطابقه للشك في المشروعيه نعم ولكن دون دون ذلك خرط القتال وأما اذا قلنا بان المنصرف من الادله ان مجراها الشك في الصحه هي الشك في سقوط الأمر بعد الفراغ عن, عن أصل المشروعية فلا تتكفل القاعدة لإثبات المشروعية ولو كان القيد قيدا في المتعلق. واما اذا قلنا بمبنى المشهور وهو ان القيد قيد في الوجوب ان كان مختارا فوظيفته الصلاه من قيام ان كان معذورا فوظيفته الصلاه من جلوس فالمعذوريه قيد في الوجوب لا قيد في الواجب فالشك في المعذوريه شك في الامر لا محاله ولا يفيد تخلص البعض من هذا الإشكال بأن قيود الوجوب قيود للواجب فمتى ما شك في قيد الوجوب فقد شك في قيد الواجب وبالتالي مرجع الشك في أنه معذور عندما صلى من جلوس أم ليس بمعذور إلى الشك في الصحة فإن هذا التخلص لا يجدي لما لما ذكرناه من أن مصب دليل قاعدة الفراغ الشك في الامتثال محضا اي بان يرجع الشك الى فعله الاختياري واما انه كان معذورا ام لا هذا لا ربط له بالشك شنو في فعله الاختياري انما لو كانت صلاته عن عذرين بتوفيق من الله أنه حينما صلى جلوسا الله في ذلك الوقت أجزه اتفاقا عن أن يصلي عن قيامين فإن صلاته صحيحة فلو حصلت تمامية لم تكن مستندة إلى فعلين وإنما مستندة إلى المصادفه الواقعية فهذا ليس مجرا لقاعدة الفراغ والكلام هو الكلام عند الشك في الوظيفه الظاهريه كما لو صلى بلط مئنان ثم احتمل انه في صلاته استند الى فتوى الفقيه الجامع للشرائع فانه على مبنى المشهور يكون قيام الحجه قيدا في الأمر لا في المتعلق قيام الحج قيدا في الأمر لا في المتعلق بمعنى من لم تقم لديه حجه فهو معمور بالأمر الواقع وبالتالي لابد من إحراز فراغ ذمته من المامور به الواقع فان قامت حجه كان مامورا بالوظيفه الظاهريه فاذا شك في وجودي في استناده عفوا الى فتوى فقيه جامع للشرائط في ترك الاطمئنان فهو شك في الامر او فقل شك في المشروعيه فلا يكون مجرا للقاعدين نعم إذا أمكن تنقيح الموضوع باستصحابين كما لو كان معذورا سابقا ولا إدر استمر العذر إلى أن صلى من جلوس أم لا فببركة استصحاب العذر قد أحرز الموضوع فهذا مسألة أخرى بل واما إذا لم يكن هناك أصل منقح للموضوع فجريان القاعدة محل تأمل وإشكال هذا تمام الكلام في هذا الفارع وهو من شك في الصلاة لأجل الشك في دخول الوقت تأتي بعض الفروع المتعلقة بالعدول من الس من اللاحقه الى السابقه في نفس العروه يعني هنا جايين مش على متن العروه مسائل الخلل على حسب متن العروه مسائل الخلل في الوقت والحمد لله رب العالمين مجلد 11 من موسوعه السيد الخوي نعم